وَبَشِّرِ مَا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ أَحْسَنَ اللَّهُ, إليك وأحسن كما أحسن الله إليك وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إن الله لا يحب المفسدين